ا ل إ ن س ا ن في الدنيا ميقدرش ا يعيش لوحده أ ك ي د لازم يعيش وسط الناس والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أ ذ ا ه م خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أ ذ ا ه م لكن الناس أكيد أنت كإنسان أنت أمان تعيش في أمان تعيش في محتاج محتاج وسط、الناس. بتحبهم وبيحبوك بتكرمهم وبيكرموك بتتق ربنا فيهم وبيتقوا ربنا فيك عشان ل كده محتاجين ا ل ن ه ا ر د ة نركب س ف ي ن ة الفضاء ونطلع لكوكب مهم جدا ان احنا نتعايش مع الخلق اللي موجود عليه هنطلع النهاردة الله ان حسن حسن اللي الجوار الجوار مع بعض شاء كوكب حصن الجوار. حصن الجوار. نعمه كبيره اووي وكان من أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة التي أ خ ب ر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا يكرمك بجار يسعدك بالجار الطيب تحبه ويحبك بفضل سبحانه بسرعة وحبيبي الكوكب الكوكب الجار اللي معاه معاك اللي اللي اللي ما ولا الله وتعالى تعالى نتعرف على سكان هذا الكوكب الجميل كوكب حصن الجوار كان على ترعيه ويرعيك عمرك عمره نتعرف قصر ويأنس تأذيه يأذيك أخي جميل أنت تأنس أول حصن مالك و و كوكب ج د في حصن ج عجيب جدا لرجل و ا اسمه ا ر قصة ل م ا بن دينار من خيرة ا ا ل ت ب عالم ي ن و ح ي كتيرها ة ناس ت ع ر ف و ش لكن من ا ا ل ك ب د ي ن اعلام ر ا م من التابعين مالك موقف لما تسمعه مالك بيسكم ابن دينار كان اصرف الكوكب ده لانه كان ليه موقف جدا لما هتستغرب مالك ابن دينار كان بيسكم في البيت اللي جنبه مباشرة ليه ليه البيت اللي لازق فيه رجل كده عجيب هتستغرب جنبه ده يهودي في فيه الرجل اليهودي ده كان محوله قريب جدا من الجدار بتاع مالك بن دينار فقدر ا ب ن ا سبحانه وتعالى ان حصل شرخ في الجدار فبدأت فمالك تتصرب لبيت ابن ابن عند اليهودي تتسرب وتوصل لبيت مالك ابن دينار دينار النجاسات تخرج اللي مالك دينار كان حاطت حاجة زي في المكان التاني وكان يحمل نجاسات وتوصل يحمل من زي في اليهودي ويرميها قصع بعد كده كده هذا الوضع المهين دوت سمع ن و طويلة ا جدا ت س اليهودي بالقصه ة وعرف ان مالك ا بن دينار مستحمل منه الاذى د ه كله فرحله فقال له يعني ايه اللي خليك تصبر على الأذى بتاعي ده كل السنين الطويلة ديت على سمعت عليه لاني وان النبي الاذى ده له الله كل قال صلى تصبر وسلم ق ا ل مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أ ن ه سيورثه فندم اليهودي على هذه الفعله وأسلم ل ل جل واسلم ع ل وقال وأن لا إله إلا الله محمدا إله أشهد أن ر و الله الله صلى الله عليه ل و س و ا لله ما موقف إلا بأخلاق الأنبياء تلك كان جل م ي جدا وعلا ج جدا ي ب و ف ع م و ق ف أكيد ب ن ت ع ل م منه ان الانسان لازم يتحمل الناس ويصبر على اذاهم لان مش كل الناس على اخلاق واحدة ولا على واحدة الناس خلقت كل الارض السهل الحجن العصب الهادي الكريم الدخيل يجعلنا اهل الطقوة واهل الايمان والورع تعالوا الاصر واحدة واحدة اصناف انواع واصناف ربنا وياكم من فمنهم ومنهم منهم ومنهم منهم ومنهم منهم ومنهم من مش بعده لعبد عمر وطيرة طربة اللي رضي ليه عقيد بن بن الخطاب رضي الله عنهما وكان ليه موقف عقيد جدا حكاية بسنة الله الله جدا ترمزي فحيح فكان في سبحان ذبحت يهودي يسكن سبحان الله. فكان إذا ذبحت شات في بيت أو في ي إن إذا بن عمر كان بن كان عبد عمر عبد عمر بجواره دار الله جار الله شات الله له أو قال و ل لهم هل ل أهديتم ج ر ن ا ا ي ي ه و سيقولون د اجل ن نهدي الله ل ا ا ر ك ي ي ي ه و د اما ابن ع ر ق ل أجل أ م اني إ سمعت رسول الله ولكن ي ل لك ان ي ه و ب لي يسوع لك ان يجيب لي يسوع ل ن يجيب لي يسوع لك ان يجيب لي يسوع لك ان يجيب لي يسوع لك ان يجيب لي يسوع لك ان يجيب لي يسوع لك ان يجيب لي يسوع لك ان يجيب لي يسوع ل ان يجيب لي يسوع لك ان قصر ب ر ض ي و ع ج ي ب جدا و ك ان يجيب لي يسوع لك ان يجيب لي يسوع ك ان قصر ا ل ا م ا و ع لك ان يجيب ل ي س ل ان يجيب ل ي س ك ان يجيب ل ي و ك ان يجيب ي ت ه ك ان ف ي ر ج ل ي ه و د ي ب ي س ك ن ب ج و ا ر ا س و ع ل ا م يجيب ليسوع لك ان س ب ح ا ن ا ل ل ه كان الرجل ده كان بيتعمد ايذاء ل لأ الامام إيذاء أبي ل ا ابي م حنيفه ة حنيفة وأبو ح ر م الله رحمة الوسعة كان يشيل الأشياء ولا يهتم ولا يباري بأذية هذا الجار اليهودي النجاسات أي مكان بعيد في يوم من أيام خارج النجاسات اللي كانوا قدام يشيل فلم كل يوم فسأل يهتم بيته بيته رحمة ويرمي يوم من من بتتريم بعيد ديت بأذية ديت في أي في يجد يوم أ ي ن جارنا اليهودي ق ا ل ه و في السجن بدين حصله حصله مشكلة دين أو حصل له مشكلة فحبس في السجن فإذا بالإمام أبي حنيفة بالإمام إذا إلى يذهب العلم الرجل صاحب الخلق العالي إذا به يذهب إلى السجن الشرطة أبي به ويطلب من رئيس الشرطة أن يخرج هذا الرجل هذا واذا أ ن يطلق ص ر ح ة و إ برئيس ا ل ش ر ط ة إ ك ر ا م ا ل أ ب ي ح ن ي ف ة يطلق ص ر ا ح كل من سجن في هذا اليوم ويخرجهم جميعا من السجن إ ك ر ا م ا ل أ ب ي ح ن ي ف ة فلما علم اليهودي ما فعله أ ب و ح ن ي ف ة معه اعتذر له وندم على ما فات ونطق الشهادتين و أ س ل م لله جل وعلا وقال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الاصول في كوكب ح ص ن الجوار قصر لرجل يمكن الناس كتيرا اسمه ل ن ا كتيرا ا ا تعرفوش س م ابن المقفع ابن المقفع كان ليه جار فقير جدا وانسان طيب جدا وفي يوم من الايام ابن المقفع سمع ان جاره عرض بيته للبيع بسبب دين كبير جدا جدا الرجل أجل قادر يسد هذا الدين أتريد الدار هذا وإذا ابن المقفع يسأل هذا الرجل أن تبيع الدار؟ قال أجل قال بكم؟ قال بأربعة ألاف هو مش بكم بأربعة يسأل تبيع أن قال سبحان الله والله يا اخي لا تفرط في دارك ولا تخرج اولادك ولا اهلك وخذ هذه ا ر ب ع ة الاف حتى تكون جارا لي فانا لا افرط في امثالك ابدا وده كان مثال جنبك يبيع وده ديون هو ويروح له جارك يعني جميل تخيل اللي جدا كتير فاضطر بتاعته يعط حصل الشقة في في اي مكان تاني مكان انت او في شقة جار انت سمعت الكلام ده فقلت سبحان الله سبحان جاري يبيع مضطر ت ج ك ا م ح ت الله سبحان الله الف ع سبحان الله سبحان الله ي و سبحان الله و سبحان ل ا الله سبحان الله النبي ل تحمل ي م جيرانه أنواع الإساء ا ن أشد ل صلى ا ل ل عليه وسلم ه ا ت أ ذ ى من كفار قريش ا ت أ ذ ى من اليهود ا ت أ ذ ى من ناس كتير جدا جدا ورغم ذلك كان صابرا محتسبا و ك اللهم ن ي ق و ا ل اغفر لقومي ف إ ن ه م لا يعلمون بل علم النبي بخاري علم صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام والحديث الرؤول يوم في ان غلام يهودي كان يسكن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم س يعني يعني سكرات وسلم سبحان نفسه أسلم أسلم للإسلام ل الموت الغلام مريض جداً جداً فزاره النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والموضوع ليه عجيبة جداً أثرت في نفسي النبي زار الغلام اليهودي وقال للغلام أسلم ويقول الغلام إيه أسلم ورح له بنيت برضو زيارة الجار اليهودي النية الأصلية كتنيت يدعو قال م مريض بدأ بداية عجيبة بنيت برضه وبنيت كده جدا جدا ده جدا أثرت أنه يعني في في إيه زيارة كتنيت يدعو فظاره ظهر راح قصة ورح فالغلام بصل أبوه بصل أبوه فلما أبوه فالغلام خائف ان ه يسلم ل أ ن أبوه يهودي يهودي فقال أبو ه ذ اطع الغلام قال أ أ ب ا القاسم فقال فتبسم موقف ويقول أنقضه القصة القصة الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فتبسم النبي لحياته الحمد لله الذي أنقضه من نار جهنم. القصة دي كان لها موقف معي عجيد جدا جدا جدا يمكن القصة دي افتكرها أخي وحبيبي المخرج إله رسول على لله ويمسح من جهنم معي يمكن محمد أشهد أن وأشهد أنك أخي وخرجه دي عجيد دي مدني وحبيبي ان احنا لما زرنا و لو ل افتكر معهد ا زورنا م سرطان الاطفال مستشفى سرطان الاطفال 57 -57 فلما يحفظه للاطفال رجل اعمال اللي بالسرطان كل عليها معنا موجودين مصابين مكتوب اسم وحنا هناك كنا واخدين معنا رجل رجل أعمال ربنا وكان جاي هناك هدية ب150 الطفل المريض واسم غرفة المريض فكان الاخ ل نائب المدير ربنا يحفظه سيد أ ح م د كان و ا يمررنا علي, على ل ه دعوتين كده ج م الغرفه و ن د ر ربنا ن ا س وتعالى ان فجاه اخاف ان يكون محرج ليا ان انا لا خ ش هذي ا ل غ ر ف الغرف, الغرف د ي ك ان ف ي ه اخش اقصال نصارى ما ن مسلمين ف هذه ا ب يقول لي طب نعد الغرفه دي فقلت ل ليه هو مفيش ا ل لي لا ف ي ه ب كانت ش ع ا ي ز تزور الغلام د ه ا اطفال ل قلت له طفل ده مش مسلم ن ب ي ن ا محمد ص ل ى ا ل ل عليه ه وآله وسلم ز ا ر غلاما يهودي ودعاه ل ل إ س ل ا م لماذا ي أنا ا لم غ ل ا طفل ص غ يزر ر يعني ما ا ا ن على ل ف ط ة وحتى لو لم يكن ط هذا الغلام ي بنية ل س ل ن و بطفل ن ي ة دعواته إلى ا هذا والنبي قبل ص ل ي ه دعواته الله وده وسلم إلى الدعوة يا جماعة. فدخلت من جماعة بنية يا فقه والله الذي لا إ ل ه غيره لا تتخيلوا مدى ت أ ث ر أ س ر ه هؤلاء ا ل أ ط ف ا ل بزيارتنا لهم وإحنا إن أسرة منهم بيقولوا له والله شيخ محمود دروسة هيكون قلوب داخلين أن منهم متابعين مسلمين كلها صدقاتهم أنا لا أدري ما الذي الزرغة جدا في قلوب أهل هذا الطفل وفي قلب هذا الطفل الطفل أدري حدث سبعد شيخ لزرغة له على لك تتخيل ذلك لكن لي أهل قلب دي عظيم في أسرة أن متأكد هم مش هيكبر أثر وفي ي و م ا ل ي ا م ه و غير م س ل م وهيتقلق الشيخ فلان جه زورك وادالك هديه ة ممكن يكون ل ا أثر ف يسلم هذا الطفل ي بعد ذلك لله سبحانه وتعالى أ خ و ي وحبيبي محتاجين يكون في قلوبنا رافه ورحمه د ل ل ا ل دينا دين رب مش رب ل ل كل م م س بس سورة ي ن وآخر أ عالمي و ذ برب ن ا س ش رب ا ل ل م م س ن والنبي صلى الله عليه كنت الحسنة الناس بس وأتبع وسلم السيئة يقول تتمحوها الله اتق الله حيثما وخالق صلى عليه مش المسلمين بس وما خ بخلق ا الناس والنبي ل صلى الله عليه ل ق حسن س و م ص ف ارسلناك ل وما أ إ ل ا رحمه للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و أخي أصر وحبيبي حد فيكم ناوي يبني النفس أصر في حصن الجوار تعال منزلة الجار في يقولوا وبالوالدين إحسانا واليتامة والمساكين والجار ذي كوكم الجوار تعالوا نشوف وعلا وبذ حد حصن إحسانا القربة القربة الجنوب النفس منزلة الإسلام الجار والجار جل والجار الله أ ك ب ر فتعال نسمع كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أ ن ه سيورثه سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الجار يا محمد الجار يا محمد الجار يا, محمد. الجار يا محمد. من ح م م د ك ث ر ة ما كان يوصي ظن النبي أ ن جبريل ه يقول له الجار ده يورثك يا محمد صلى الله عليه وسلم حديث التاني رواه البخاري ومسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال وربط ب ن ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الجار وعدم إ ز ا ء الجار ا ل ربطهم ب إ ي م ا ن ب الجار ل ل ل ي و م ا آ خ قال من كان, من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ا ل ذ يا ل يأمن ج الله ر ه يا يا ج م ا ع ة سمحوني س م ح و ناس ي ن ك ت ي ر ة جدا بتعاني من سوء الجوار والله واحد سوق الجوار تتخيلوا والله وبيته وبيته وبيوظفته ويضحب اولاده يا ما جلست مع الناس انا واحد من ناس يا ما عانيت ان تتخيلوا ان يعني ناس جدا شفتها معناه العظيم كان بيرحل بالعفش جلست لكم بيرحل علشان جارسه. جارسه ليه ليه ده بتاعه يعني كتيرة بيؤذيه تؤذيه مع من من مدارس جارسه جارسه يا اخي الدنيا مش محتاجة. مش محتاجه ان احنا نكدرها اكتر من كده الدنيا م ل ي ا ن ة ا بتلاقات و م ل ي ا ن ة مقاسي ليه ن ق ع ن ي نؤذي بعض وليه نقعد نتفنن في تعذيب بعض ليه اخوي وحبيبي ليه مكنش ا ت في عونك او على الاقل لو مش عايز اعينك او اساعدك او افرحك فعلى الاقل لا احزنك ولا اؤذيك شوفي بيقول اللي عسان في العلماء م من يأمن لما لا يدخل الجنة من لا تخيل وليل جاره بوائقة تخيل حضرتك لما يكون جار وليل ونهار يكون ي حضرتك ب و ق ت إذا جاره ي ليه. ليه ليه أخيه حبيبي نشوف حقوق الجيران ه طب تعالوا ل ل حقوق ع نشوف ب يقولون ا إ ان ل ج ي ر ا ث ل الجيران ث أنواع ا ثلاث ر ا ثلاث ن و و ج ا ر وجار ليه وجار ليه أين حق حق واحد الجار, اللي حقوق هو الجار المسلم هو ا ر له حق الرحم, حق, الرحم. وحق الإسلام وحق له له حق الاسلام وحق الجوار وجار له حق واحد الموشرك الجوار و الجار يجب احسن اليه أو على الاقل ازم اانه ما حادي له لهم أذهب حق حق أن تعالوا نشوف حق الجوار يعني ن ه في ر د كده ه ا ف عقاله س ر ي ع ة جدا جدا في ح ايه حق ا هم حقوق الجيران ه ق و ل ه م لك بس بعد ما ت ص ل ى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حق من حق الجيران أخوي وحبيبي الاحسان ي ن اخوي و ب ب ي ي ا ل ح الى الجيران ان انت تحسن ك و ن ب ت الى جارك قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جارك الحق الثاني في عجاله سريعه ل ان ل ي ي بيده انت ل ل لا ه ي م عبده احد او لا يؤمن ح ى تحب له ا م الخير ؤ م ن ع ب حتى يحب ل ج الحق ر ما يحب ن ف س ي صلى الله على ل ا ب ب ي عليه محمد وسلم ح صلى الله عليه وسلم. تعالوا ل ا نشوف الثالث أ ن يؤدي إ ل ي ه كل حقوق المسلم على ا م ن ولو مرض يعود يزوره ولو عطس يشمته وينصحه بما يراه خيرا له ويلبي دعوته إ ذ ا دعاه ويتفقد أ ه ل ه و أ ح ب ا ب ه إ ذ ا مات أو إذا صافرت. وبعد م ما الحق مات يتبع جنازتها ويدعو ه بكل بيديه كل إلى خير ويأخذ بيديه إلى كل خير دي الرابع س ل يا تطلعيها جماعة أن في ل إليك تقولك ا جارك الحق قد كف ا ل أ ذ ى عن الجار اوعي تفكر في يوم ا ل أ ي ا م تاذي جارك اوعي ترمي ا ل ق م ا م ة امام ل ل ز ب ا ة س ح ن يعني ي ق د جارك ليه ليه ت ا ذ ي ن اوعى و ا ح د ة تنشر غسيل توم نشره وتنزل ا ل م ي ة على غسيل جارتها و ت ب ل ي غسيلها أو, او تنزل اي الوان على غسيل جارتها اوعى وحد في الدنيا ياذي جاره بأي, باي نوع من انواع ا ل ا ز ا ء ليه ليه ت قال ي و ب عليك وربنا شايفك وربنا على لجارك لجارتك الفاضلة شايفك هيعقبك وربنا وربنا أديا أديا وهيحسبك أي أو أي أخت الفاضلة ربنا يحفظك قال صلى الله عليه وسلم من يؤمن وليهم كما يؤمن يؤمن يؤمن من من كان يؤمن بالله الآخر فلا يؤذي جارة وقال كما في الحديث للرابة الخاري والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا يا قال يؤذي في بوائقة رسله وجاره تعال شوف موقف عجيب جدا والله حديث روى ا أ ح م د بسند صحيح والله حديث ق م ة في ا ل ر ع ة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ان فلانا تعبد الله وتصلي قيام الليل وتصوم وتتصدق وتفعل و ا و و غير انها تؤذي جيرانها قال اسبع لا خير فيها هي في النار خبر خير هي في بيت ط ل ك ن يجب ان و ا ل م ك ا ن ي ج ان يكون ه ا ا ل م ا ي ن ي ك هذا المكان يجب ان ك و ن ا ل م ك ا ن يجب ان ك و ن هذا ل م ك ن يجب ان ي ك و ح هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان ي و هذا ا ل م ك ا ي ج ان ي ك و ه ا ل م ك ا ن ي ج ان يكون هذا المكان يجب ا و ن ه ا ل م ك ا ن يجب ت ن و م ا ل ص ي ا م ا ل ف ر ي ض ة و ت ت ص د ق ب ب ع ض ا ل ح ا ج ا ت ا ل ب س ي ط ة ك د ه قطع ا ل ج ب ن يكون هذا ا ل م ك ي م ن ي ا ه ل ا ل ج ن ة ا ل ل هذا ك ب ر ي ع ن ي ع ب ا د ت ه ا البسيطة دي نفعتها اي نعم لا ا لا تؤذي احدا بل بتكرم جيرانها هي ياخد من الجنه ي قال ل جاري ليل ونهار فقال له اصبر واحتسب راح والتانية يا قادر اصبر فقال اذا متاعك مرة رسولة بيأزيني ليل وتلقي له له له مش خذ وخرج علي قارعه الطريق ووصل على على الخبر كل المعدي فراجل وكل ا ل ل ي ينخلك الشارع وقف جاء يلعنه عليه ويده ه وعليه لعنت عليه فذهب اليه الرجل وقال ارجع فلن يصل إ ل ي ك مني مكروه أ و أ ذ ى بعد اليوم خلال سأخذ ذلك فكان ده سبب ت و ب ة هذا الرجل من ا الجار ط ي ب الحق الخامس احتمال ا ل أ ذ في فرق إن ن ا أكف أذى عن الجار وفي فرق كمان أنا حتى لو لوجه وعديها فرق الفت فيك جاري أذاني يعني تاني يا مرة نظره مرة ربنا جارك قل قل كمان أذك أذك استحمل معلش استحمل لوجه أنا اللان أنا إن أخي حتى له له ده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجر حتى ظ ل م ت ه أ ن ه سيعرفه ربنا ب ا ر ي ك أ ن ا ما ب ق ذ ك ش ما تاذنيش وخباله تحمل وكل ده له أ ج ر عند ربنا سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أ ح م د ب س ن ة صحيح ب يحب ويبغض يحبهم فيصبر بحياة بموت أكبر ثلاثة ثلاثة الثلاثة الذين يحبهم الله وجل رجل كان له جار سوء كان فيصبر على أذى حتى يكفيه الله وجل الله فكان كان جار كان إياه إما سوء أو يؤذيه يكفيه ضمن من أذى حتى عز عز الحق انت تصبر ع اذا جارك ربنا يكرمك يا يعزلي اما اما و و كده المهم للدار الاخيرة على ل ان انت تصبر اذاك إما إما ح الحق الحق السادس خ ا م ل ل ح ق ا ا س تعظيم ح ر م ة الجار و ص ي ا ن ة عرضه وعدم خيانته عدم ما خيانته بايه تفشيش ان انت الجار تفشي سر سر الجار لا تفشي سر الجار. و لانك تهتك انت اكتر واحد عارف جارك بيدخل امتى ويخرج امتى ويعود س ا ف و ي ر ج ع م ت د فانت اكتر واحد ممكن تتعرض لحرمه ة جارك عشان ك د كان صحب إن جارك, جارك, جارك د قيل ثم أي قال أن تقتل أي ثم أن و ل د ك خ ش ي ة أن يطعم معك. قيل معك ث م أي ق ا ل أ ن ت ز ن ي أو أن تزاني حليل عجيب جدا جدا جدا جدا أحمد أنه بسند صحيح قال النبي ا ل أ ص ح ا ب ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قال ل أ ن ي ز ن الرجل بعشر نسوه افعل ي ايصر ر بمرأة له له او أيصر له من ان يزني جاري التفضيل هنا بمرأة لا أفعل التفضيل ليس على بابي هو بس من باب توضيح مدى قبح هذه الجريمه ة ان ن ز اعظم واشد عند ربنا من إنك تزني بعشر نسوة. ل أ ن يزني الرجل ب ا م ر أ ة ج ا ر ي بعشر نسوه ايسر عند الله من أ ن يزني بامراه ة ر الرسول بالك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما تقولون في السرقة قالوا حرام حرمها الله ورسوله في يوم حرمها وما حرام إلى لأن جاره ل من عشرة أ ب ي ت أ ي س عند ا ل ل من من أن يسرق من بيت جاري خب بالك فالذنب و ا ل ع ق و ب ة م ض ا ع ف ة أخوي وحبيبي أكتر وحبيبي عشر مرات من لو فعلت هذا الذنب في حق جارك احتاج جار جار للمال وانت ربنا موس عليك يا أخي ربنا يحفظك ساعد ولو بالقليل يحفظك عليك ولو موس أخي ولو بالقليل وخذ الضمانات اللي انت عايزه كتبوا ل شيكات كمبيالات وصولات أ م ا ن ة اعمل اللي انت عايزه بس فرج هم مجارك ربنا يحفظك ويبارك ي قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند المسلم المسلم المسلم فيك حاجة أخي اسمع كلام الجميل بقى من كان في حاجة أخي ل جميل الله مسلم الدنيا الله القيامة ا كان حاجة كان حاجته م من ومن من من يوم فرج فرج في أخي في بقى كربة كرب كربة كرب عن عنه ومن م م سطر س ل ا في الدنيا سطره الله سطره عز و ج ل ف ي ا ل د ن ي ا وحبيبي ا ل خ اخوة ر ة و انت عارف حضرتك ان الرجل اللي, اللي ربنا سخر له س ح ا ب ة مخصوصه عشان ع ا تسئل ت ت حديقة ب والحديث لو مسلم الرجل ماشي في الصحراء مسلم في م س ف عشان الصوت الصحراء اسقى فلان بيقول في حديقة م لقى رجل بسيط ل كلها م ي ة ز ل قال له تسال ب ت ع م له ل انا بنتظر حديقه لما الزرع بتاعه ط ل بفضل الله ع ب س م ثلاث اتلاث التلت الاولاني باوديل با با بيت عمر ش والشاب ا ياكله ا ا ن ك ل ل و ده كله باوزعه والتلت التاني على ي ج بن الخطاب ف ق ر ا والتلت التالت ب في يوم من الايام ارسل ربعمائه دينار لأبي الجراح عبيدة بن الجرح وقال له الغلام حاول ان ت ت أ خ ر في بيته وتشوف هيعمل ايه وإذا ويقول والمبلغ لمعاذ الجراح ينادي الغلام بتاعه ويقول له خد ديه لفلان ده لفلان بقى أبي عبيدة بن الربعمائة يبقي بيتيه ووزع مع عمر عبيدة وساعد بعت دينار انها له منحة كلهم ولم من خد مخطاب في ثانين مثل مواساة جارك ا ب ليس ط ع ا لا م س م ا كان فخيرا قال صلى الله إن عليه صلى و ل ل م كما ا عند في صحيح ليس بالمؤمن خ ر ي في ا أ د المفرد ليس بسند ب صحيح الذي يشبع وجاره جائع إ ل ى جنبه أنه كافر لكن معناه إيمانه ناقص كافر الحق ل عمال بيأكل كباب وبيأكل ي كباب م م مشول مش ا وجاره بيأكل وبيأكل ل ى حتى لقمة بجبنة التاسع ن ي أ ك ه وجاروه ا بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جوارك الحق ا ليس ل يشبع م ش ا ر ك ة الجار في افراحي واحزاني داخل النار بسبب انه مش بيصلي ولا مش بيسب ز ك ي ي ولا ب الدين ولا بيعمل اي ح ا ج ة بالمعروف وباللين و ب ا ل ر ح م ة وبالبسمه ة الحانية والكلمة الطيبة و د ع الحانيه ى الله خد بإيد جارك الى خد بيد جنة ر م ن س ب ح ه وتعالى الحق ا ل خ ر ارض ان انت حتى لما يكون عندك بيت أو عندك أرض أو عندك حتى بيت تعست لما يوم او او ع ب شقة اعرضها على جارك قبل م ا تعرضها على الغريب ربما يكون جارك محتاج البيت دا و ت والارض دي يضمها ا لشقته ة ب ق انت ك د اكرمت جارك وورد فيها حديث عجيب جدا رواب نماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فاراد بيعها فليعرضها على جاري يعني شفت قد ايه الجار وقد ايه نحس ان احنا محتاجين كالأسرة وورد الجار وسلم من مع شفت عجيب حقوق وقد الواحدة حديث بسند قد صحيح عليه يعني له نحس احنا احنا على ان ان صلى محتاجين ن ح س ز الجار اللي جنبنا ي ان احنا كلنا مع بعض ايد و ا ح د ة ان احنا مسلمين وبنحب بعض جارك حتى لو مكنش ا مسلم قلت لك ان ليه حق الجوار ولو كان مسلم, ليه حق الجوار وحق الإسلام. ولو كان مسلم ومن ارحامك ومن ا ق ر ي ب ك يبقى ليه ثلاث حقوق حق الجوار وحق الاسلام وحق الرحم أ خ و ي وحبيبي بالله عليك ابوس إ ي د ك بلاش, بلاش نزعج جرانا اللي بيعل التسجيل أ و التلفزيون حتى لو كنت مشغل القران آ ن م تعليش الصوت على قد بيتك على خلي الله يبر فيك قد في ا شباب بتذاكر وفي ناس بيكونوا قاعدين بيصلوا خيام الليل شوية هدوء. اللي محتاجين اللي جاره اتقرب بنا في جارك اللي بيصقط مية على جاره اتقرب بنا س مرضى مية بتخر جاره على على وفي وفي لو شوية هدوء فوق ويصلحها في حنفية بيدب بيصقط اللي عنده حنفية بتخر على جاره اللي أولاده بيزعموا جاره يحاولوا ص د ق و ل و ا حبيبي ا ل ل ي بيعمل أي ح ا ج ة ي أ ذ ي الجار بالله عليك ابوس ر ايدك ع ل ح ان و ل بقدر م انت ن تقعد ك و ن جار السعادة تدعيلك ان ل ل له ي يشهد جاره ب هو, هو فعلا رجل صالح يعني ربنا يكرمنا و ك ر م ك م ويرزقنا واياكم حسن الجوار ويبعد ي عنا جار ا ل س و ق وربنا يجعلنا من جيران ا ل س ع ا د ة ولا يجعلنا من جيران, جيران السوء ق نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا ما زلنا على كوكب حصن نركب سفينة الله وجل على الجوار تعالى يبارك جميعا ما ا عز كوكب فيكم ف ض ونرجع لكوكب وبحمدك إله وأتوب وصل وعلى آله وصحبه وسلم تانية علشان نطلع تانية تاني سبحانك أن أنت نبينا مرة للأرض بكرة رحلة أستغفرك على اللهم محمد بحبكم لا إلا الله الله في إليك في إله آله أشهد ・おはようございます。